غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خَلَقَ فَسَوَّى والذي قدر فَهَدَى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن